وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله əxbar Əşhedəllə iləha أن محمد الرسول الله أشهد أن حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح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 ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل لينوا بأيدي إخوانكم ولا تدروا فرجات للشيطان الله أكبر الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انما جزاء يحَاربونَ الله وَرسهُ وَيسعونَ في الأرضفَ سَاد وَيسعونَ في الأرضفَ سَادًا أي يقَتلُأَونُ صََّبُأَ تُقَطَّع أيدينِم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 تَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ Bismillahirrahmanirrahim Lillahul liman hamide Rabbana wa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 səbilə vəcahidū fī sabīlihī la'allahum tuflihūn Allah Elhamdih Rabbana wa Allahuekber Allahuekber Allah Əkbər Allah Allahu əkbər Allah aqbar səmiyə Allah ləmin hamidə rəbəna vələk alhamd Allah Allah Allahuekber Allah Salamu aleykum ve rahmetullah Salamu aleykum ve rahmetullah Salamu aleykum ve rahmetullah Salamu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 أ وَمَنَافِع وَمِه تَأكون وَلَكُم فِي عَجَم عِينَ تُرحونَ وَينَ تَصَحون وَتَحِّلُ أَسطلَكُم إلَ بَلَدِ لم تَكُ بَِغهِ إَّ إلا بِشِِّ الأفُص إِ رََّّكُم لَرَأُوفُ الرَِّيم وَالقَيلَ وَالبِغلَ وَقَميرَ للتَركَبُ وَهَا وَزينَ وَيَخُللقُ مَا ل تَغَّمُون وَعَ اللهَّهِ قَصدُ السَّبِيل وَمِنهَا جَائِرُون ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم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 إِلهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إَِّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكبِين وَإذَا قلَ لَهُم مذاَا أَزَ لَ رَبُّكُمْ قالَاُ أَسَطير الأوْوَلين. لِيَحْمِلوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قَالَ الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين فالقوا السلام فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء ان بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَثَوَى الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذيينَ تَتفهُ الملا إكَةُ طَيّبين يقولون سنسلام النلَك مدُخُون الجَدةَ بِمكُُم تَعَّون هل يغونَ إلا أَن تَأتهُ الملا إكَةُ أَ يأتي أَممر رَبّك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 ذالك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده لا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 أَوْ يَأْخُذَهُم فِي تَقَُّ بهِهِم فَمَاهُ بِمُعجزين أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَ تَخَووف فَإِن رَبَّكُم ل رَأُوفُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ